في غرة السماء أم في لغى العرائي من حر الوفاء يجري دم الهباء يجري دم الهباء في غرة السماء أم في لغى العرائي اينو الحياه كاجري من منحر كالفجري دام الوريد يبقى حتى قيام الحاشر ذا مهجه الغريب ابقى دماء العاصري من محجر حطولي بالدم عي ودماي في وره السماء الحلو بالعراي من محجر وفي من حر الوفا يجري, يجري دم الهباء, يجري دم الهباء ملقاً على الرمال سر لذي الجلال قد قطعوه ظلماً بالبيض والعوال قلب الحسين أضحى في ذمة المعالي شلواً شبيه طال كررب في <تصفيق> أرة السما أ في يا من قضيت صبرا لله تبقى ثأرا فيك رأى محمد وحاربوك كفرا والعز راح يروي للعالمين جاهرا أعطيت أي ناحري بالفوز بالعلائي في برة السماء أنفي لغى العرائي من منحر اخيرا تطوف في وطمهس في من التلعلا دبيحال رغم عن الحطوفي لكن ترك تبعد في وحشه القلوبي سبت النبي نحبا للحد والعداي في مرثى السماء في لا بلا رائحه من ال هذا الحسين ضامي فوق السعيد دامي يرنو إليك حزنان حتى قضى المحامي وزينب تنادي للثلة الكرامي قم يا علي وانظر النار في الخبائي خبائي في ريحانة الحسين يبكي كجرح عيني يجود باللجين وأخرى جمرتين كما يفيض نحر من شفرة الردين تجري الدماء عيوني دوما بلا انتهاء في ورث السماء انجيل بالعرب الله من من حر الوفى <تصفيق> يجري دم الايمان الشاعر سيف الذبحاوي